وكذلك فتننا بعضه ببعض ليقولوا ليقولوا أهلا إما الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم من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 بجلاله ان من عمل منكم سوء ام بجلاله ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت ونعبد أن الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع وهواءكم قد ضللت إذا وما من المغتدين قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عند ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم مه فاتح الغيب لا يعلمه إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين